الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عما بعد فهذا احد رسيطة تنسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية في المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزييلها والتأييد بينها محمد بن احمد أبو اخوة الايمان والان مع الشريط الثاني والاربعين بعد المئة الثامنة على واحد سؤالات ابي الحسن المصري المعربي مصطفى بن اسماعيل السليماني للعلام الالباني تحت عنوان الدرر في مسائل المصطلح والاثر تم تزيد هذا المجلس في اليوم الثاني من رجب 1416 جري الموافق الرابع والعشرين من الشهر الحادي عشر الف تسعينية وخمسة وتسعين ميلادي عفونا شيخ وين اتعبناك ف... الشيخ ما بيتعب الله, الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم ما حكم رواية التلميذ الملازم المكفر عن شيخه المدلس اذا عن شيخه لا فاركه الا اذا كان عنده عبارة كما يقال عن شورى من بالنسبه للثلاثه فانا شيء اخر اما مجرد اتصافه بهذه الصفات فلا يكفي فالكلام الحافظ الذهبي في ترجمة الاعمش في ميزان الاعتدال بانه يعني يتوقع يعني نعم يتوقف عن علته الا في مشايخ اكثر عنهم نعم الا في مشايخ فروعه أكثر عنهم. سؤال الآن هو مقلوب المثالة إذا كانت التلميذ المدلس وروى عن مسايخ لازمهم وأكثر عنهم الآن دان الأمن المثال عكس السؤال يعني مش يرني عن شيوخ له مشهورين نعم وهو يكثر من الرواية عنهم إيه نعم ويعلعل عنهم نعم فيقول حظ ذهبي يتوقف عن عنته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح السمان و... ومن يا أخواننا فكر جمعه وابي يتحارب هذا لا نعم فكر ثلاث نعم هذا موجود في ميزان لك ذلك ترجمة للعام نعم مرة عنينا مثل هذه الجواره هل لا شيء ما أنتم في صحيحه في اللي ما بيعرف أنا أبي في العامش وانخاله سبق ذكرته ذكرت وبناس بس أخرى أنني أسلكه أنا عن أنا إلا عند المضايق ترجع عليه يعني كذلك ايضا مستيته من الوقت الثورة عن ابي إسحاق عن شيخه لانه مكتب لانه مكتب عنه ايضا هذا الصحيح فقدرده من العلة لانه مكتب الله طيب يعني هناك الاحتجاج من الواد سفيان عن ابي إسحاق ولو كان قد عان عن ما هي معل عن عنه وذكرتم لأنه مكسر وهذا موجود في الصحيح الجزء الرابع سبعة وثلاثين وثلاثين هذا الذي جعلني أظن كلامكم مع كلام الحاضر الذهبي وظننت أن تكون قاعدة في من منوصف بأنه مكثر لا قاعدة ما في لكن قد يكون يعني بكل يعني حديث أو رواية دراسة خاصة هذا من عالك تذكرني به إن, إن شاء الله وقريب منهما فألت ابن جريج عن عطاء لما مشيت ابن جريج عن عطاء ذوءا قال قال أو قال عنه فأنا قلت أيضا لأن ابن جريج مكفر عن عطاء وملاذم له وكلام الشيخ الثوري مع أبي الحاعة لكن هذه الأن ليس غردي بالنسبة لابن جريج عن عطاء تسالم هذا لأنه فيه تصريح مكفر هناك هناك تصريحكم بأنه بأن كلا أنه قال إذا قلت قال فأنا قد سمعته وعن وقال ما بينهما بالفرق نعم سؤال بالمقلوب ما هو عجب الشيخ قال أنها ليست قاعدة مضطربة لما ربما أنها لكل حديث مستقل ما نفسها أن نجعلها قاعدة مضطربة كلام الزهد في الأعواج ايه عكسه، شيخي ايضا ما قال امشيها الا ان اجد يعني ما يضطرني الى الرجوع لا انا اوقفت اه؟ ما شاء الله شيخنا يعني مشهور ان الكلمة رأيي كان كامل فالخير الذي بدأت به أبقى. نتمه ان شاء الله إن شاء الا يعني قول العلماء بان الراوي ادرى بمرويه من غيره في تفسير الرواية هل هذا في كل الطبقات سواء كان الراوي صحابيا او تابعيا او من دونه وسواء كان عالما بالفقه والتفسير او لم يكن عالما نهار القاعدة هكذا الذي نعتقد هو دين الله فيه انه لا فرق طبعا هذا ايضا كما يقال ليس على عمومه ما من عام لو قد خصه هذا مخيل بطبيق الحال إذا لم يكن هناك ما ينفي هذا الكلام يعني ولو كان عالي الطبقة كالراوي نشترط أن لا يكون هناك ما يعلم وهكذا وانت ناجل نفس الشرط خلص السنة وين انت؟ انت وصلت وقت بلادي هناك هناك اخر في اول الحلقة هناك اخر الجانب اليمين تريد انك هناك كذلك طيب انت مين جيت؟ ارجع من حيث ورجيت ارجع بالوقت ارجع, ارجع ارجع ارجع من حيث السيتا تمام امم فخ الله ها واهين من نجيته منين اجتها روحها لي ما تجي يجي عنده هذا جاءك من قبل يمينها هي يمينك اه انا كانت نيتي ما مثل هذا الشيء وطول الوقت بسم الله الرحمن الرحيم اخوة الامام والان مع المجلس الثالث ان يخرج عن القادر العامة او عن السنة المفردة؟ ان يخص من يحب حبا جمع بسلام خاص انا ارى ان هذا غير ما تابه الناس يعني من الاحترام الناقص وخير ودا محمد صلى كنت من الغايب عن روما انه الان بده يشتغل دفام يعني الدرس الدرس تعلم ولا بعسى بيكون يكون هيك متفرقه لأنه بحوث الاساتذه تكون هادئه ومتسلسله ها؟ اه انا بس المسجل هو نعم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 أن وفق الله سبحانه وتعالى شيخنا للاستجابة له ونصر الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا شيخنا حفظك الله بالنسبة لدرس سابق كان الكلام حول مجهول العين وذكرتم أن مجهول العين أن الرجل لو روى عنه راويان كل منهما ليس في مرتبة الاحتجاج والقبول إنما هو في مرتبة الشواهد فأنهما لا يرفعان حاله لا يعني الحكم فيه من جهالة العين إلى جارد الحال إنما يبقى على جهالة الحال على, الحال على, العين, على جهالة العين وكذلك ذكرتم من ناحية الابن إذا روى عنه ابنه أو حفيده أنه أيضا يبقى مجهول عين ويقول ابنه هذا كرجل ثقة آخر ومساله القرابة ليس لها يعني ذكر في هذا. الإشكال الذي ظهر عندي والذي أريد أن أستغفر منكم وأتوضح منكم بارك الله فيكم وهو أن مجهول الحال عينه معروفة لكن حاله مجهولة ومجهول العين الذي أعرفه أنه مشكوك في وجوده أصلا هل هو موجود أم لا مجهول العين مجهول الذات فهل إذا كان يعني الراوي عنه ابنه إذا كان الراوي عنه ابنه ونحن نعلم أن الابن ما يكون إلا من أب الابن لابد أنه ألأ له أبن فوجود الابن دليل على أنه كان له أب فيكون هذا دلنا على وجود العين لا جهالة العين هل هذا الكلام صحيح؟ حفظكم الله ما مر علي مثلا هذا الكلام ولا فكرت فيه وإذا جاءت لي أن أجيب على الفور فما أرى أن يعني هو القول الشابخ أنه فمت فرقاً بين أن يكون الراوي هو الابن او ان يكون هو غير الابن ما دام ان كل منهما ثقة هذا من جهة ومن جهة اخرى انا لا يتبادر لي حينما يستعملون هذا مجهول العين يعني انه بحق معدوم ما دام ان الراوي عنه ثقة ما أظن أنه هذا هو قصدهم حينما يقولون إنه مجهول العين ولو روا عنه ثقه إنه كالمعدوم لكن من ناحيه الحديث صرح هذا الإصطلاح هنا يرد سؤالي أنا هل حقيقة فيما ما لك من دراستك لهذا العلم الشريف أنهم يحكمون عليه كأنه معدوم يعني، مع أن الرأي يعني وثقة. الذي حملني على هذا لما رأيت الحافظة في التقرير إذا روى عنه ابنه حفيده ابن أخيه في أكثر ما وقفت من السراجم وأنا بصدد التعليق على التقرير وصلت الحمد لله الآن إلى ثلثه ما شاء الله. إلى نهاية حرف السين منه رأيت أن أكثر ما يكون من ذلك يقول عليه مقبول. وفي ترجمتين فيما اذكر فقط قال عنه مجهول هذا بارك الله فيك كان يستقيم لو أننا لم نرى خلال ما أنه انه يقول ايضا مقبول فيمن يكون الراوي عنه ليس الابن ولا الحفيد ولا نحو ذلك كان يستقيم لا. هذا هذا اولا وثانيا فأنت الآن ذكرت أنه نقض هذه القاعدة التي اشتقرت في ذلك من, من متابعتك اياه في صنيعه انتقضت هذه في ترجمتين اثنتين إذن هاتان الترجمتان كتراجمة أخرى كثيرة وكثيرة جدا حسب منهاجه الذي وضعه في مقدمة تقريبه وهو أخلى بهذا المنهاج في عشرات المترجمات الذين يقول في كل منها مقبول وحقه أن يكون إن يقول فيه مجهول لأنه يكون الراوي عنده واحد اذا شخنا مسألة مجهول العين ليس معناها الشك في, في وجوده لا, لا ليس معناها الشك في وجودي الله وهي كذلك ايضا بالنسبة لعمر بن علي المقدمي وقد ذكرتم انه صرح إن بالسماع فهو كذلك ليس في مرتبة الاستشهاد وجدت في السلسلة الصحيحة برقم سبعة ومائتين في حديث كان يغير الاسم القبيح عليه الصلاة والسلام كان غير الاسم القبيح بالاسم الحسن رايتكم فضرتم الكلام به ثم اتيتم له بمتابعات وسواهد نعم المتابعات في حده ذاتها لكن لو فرضنا شيخنا انه مرتبه المطروح ما يفيدنا الفروبيه انا اجيب جواب اذا فرضنا يسالني سائل سؤالا اقول هذا وقع قال ما وقع لكن نفترض انه وقع اقول لو افترض ان الجواب كذا طيب انا اقلق مثل الفرص احمد رات الله الان لكن ما الفائدة من الفرص لكن اقول ان تمشيخنا ويجعلتموه في, في اول طرق الحديث فلو كان مطروكا كيف يعني صبرتم البارد هذا قضية تصريف لا يلاحظ فيها فقط هذه الجهة التي انت الان تريد ان تقول ان الاسود هو عكسها قد يلاحظ مثلا مثلا مثلا يعني من باب التقريب أن يكون الراوي لهذا هو الإمام أحمد ويكون الراوي لتلك المتابعات كالتضراني والبزار وغيرهم ممن هم دون الإمام أحمد في الطبقة بمعنى أنه هنا المرجحات تقابلت أقول هذا كمثال ولكن الواقع لو كان كتاب عندنا ربما يعني يساعدك عليه أو يساعدني عليه. ولكن بارك على كل حال هذه مساعدة في معرفة الحق مما نتباعد فيه إن شاء الله الحمد لله بارك الله فيكم حي كبار طيب أيضا بالنسبة لسؤال سابق في مسألة قول التابعي من السنة كذا رجحتم أن له حكم الوقف بمعنى أنه مقطوع أي من قوله فلماذا نقول له حكم الوقف إذا نقول موقوف عليه أن في الإرواء في الجزء الثالث 41 قلتم له حكم وواضح منه أي يعني وقف الصحابي لا وقت التابعي المقطوع عليه. حضركم الله لكن الجديد عليه الآن إن أنكم في جعلتموه بمثابه الوقف ما وقت الصحابي قلنا وقف الصحابي لا قلتم له حكم الورث. <تصفيق> لا حكم حضركم الله هذا لماذا يقال لماذا ما يقال موقوف ونترك حكم الوقف؟ على سبيل يعني والله. الآن إذا خلى ااا عن سعيد ابن المسيب أو المسيب قال كذا. فقال قائد هذا موقوف. فقال قائد هذا موقوف. سماع الأرض. لا ليس. لكن لو قال قائل له حكم الوقف هنا الإشكال شيخنا لو قال قائل الله حقنا علما هنا يعني يفيده فضل. شيخنا طبعا كلام صاحب المنار روى الأسرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم المطير أن يجمع بين المغرب والعشاء فقلت لشيخنا حفظكم الله لم أقف على سنده لأنظر فيه ولا على من تكلم عليه وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي وقول التابعي من السنة كذا في حكم المرقوف لا المرفوع بخلاف قول الصحابي ذلك فإنه في حكم المرفوع ما يعني؟ الشيء هذا على هذا التابعي مش على الصحابي هذا نفس الكلام هو هذا امسكها نفس الكلام هو لا هو نفس هو الكلام هو السياق شيخنا جعلني أقول ما الفرق بينه وبين الصحابي المقابله بين الوقت أيه. والوقت المقابله المقابل على قولنا المقابل المقابل هذه بس يعني أنا قلت انه لسان الحال الطف من لسان المقال نحن نقول هنا هذا موقوف يعني مقطوع على هذا الإنسان على ابي يعني إيه سمت شيخنا الشيخنا، طيب في عندي سؤال إضافي لعله يوضح نوعا ما، يعني شيخنا الآن لا فرق بين أن يقول أبو سلمان عبد الرحمن يجوز الجمع بين المغرب والعشاء. مبيرا يقول إن من السنة ماشه برق أيوه ماشه برق ماشه برق هو الذي أوقعني في الإتكال الشيخنا المقارنة بين لا وحكم الوقفة لا هذه قلت إذن قول الصحابي لا حكم المرفوع أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتابع لا حكم الوقفة أي إلى الصحابي هذا لا. المقارنة التي يجعلتني لا هو هذا يريد هذا حضراتم الله يا قبل يعني شيخنا كإنكم تقولون إنه هذه فتية منه وليست هي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم منها شكو بارك الله فيكم في مسألة تعارض القول مع الفعل رجحتهم أن الفعل إذا تعارض مع القول فالفعل خاص الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والقول عام للأمة وهذه مسألة أنا أريد أن أصوب فيها كثيرا لأن لي لم يكن هذا الترجيح هكذا انا سأسوق بقية كلامي خبر نعم اهتمام بهذه المسألة لأن لي مؤلفا في كتاب خفاء النبي عليه الصلاة والسلام فأحتاج نعرف هذه القاعدة بوضوح تتحرر زي. عندي تتحرر عندي هذه القاعدة بوضوح من أجل إذا ترجحت ألحق الأشياء الأخرى نفى الله بك بارك الله فيكم وإزاكم الله خيرا فرجحتم حفظكم الله أنه إذا تعارض القول والفعل ولم نعلم المتقدم من المتأخر فالفعل الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والقول العام للأمة تمنيت أن يكون هذا القاعد في الأولي إيه هو هذا الذي الله أيه. الان بقي, بقي الآن. عندي الان اشكالان حول هذه لا. قول العلماء ان الخصوصية لا تثبت بالاحتمال وقول العلماء ان الاصل ان النبي عليه الصلاة والسلام يشرع لا يفعل الخصوصية فقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة. وكذلك قولهم ان الجمع مقدم على الترجيح فلا فهل هذه الاشكالات التي ذكرتها الاخيره تغير شيئا في القاعده لا تغير اما أن الأصل هو عدم الخصوصيه فهذا لا يناقش فيه عالم او فقير لكن متى يقولون هذا يقولون هذا اذا ثبت عن النبي خاصا فعل وبدا لبعضهم انه هذا الفعل خاص به عليه السلام فيرد عليه بهذه القاعده اما حينما يكون هناك فعل من الرسول عليه السلام ويكون هناك قول يعارض الفعل ونحدد الآن نطاق ونقول أن ذلك القول لا يمكن أن نتصور أن يكون قبل الفعل اولا أو أن يكون نصا يمكن الجمع بينه وبين الفعل إذا جعلنا التاريخ إذا جهلنا التالية جاء في الأمس القريب مثال مثلا في أمر يخالف فعله عليه السلام فيؤول الأمر أنه ليس بوجوب وإنما للفحباب او لعل المثال كان معكوسا تماما نهي يخالف فعل الرسول بأن النهي يؤول بالتنزيه وكان جوابي هذا جمع مقبول في علم الأصول لكن بشرط معرفة التاريخ أما إذا لم نعرف المتقدم من المتأخر القول هو متقدم أم الفعل جاين ذلك فرجعنا إلى القاعدة الأخرى أيضا التي تقابل القاعدة التي ذكرتها والتي لا خلاف فيها بالقيد الذي ذكرته وأنا آنفها ألا وهو أن يكون هناك فعل صدر من الرسول فالقاعدة أن تكون شريعة عامة ولا يسمع قول من يقول لأن هذا خاص بالرسول أو لعله خاص بالرسول فنقول له كما صحى عن ابن عمر اجعل لعل عند ذاك الكوكب يقابل هذه القاعدة أنه إذا اختلف القول مع الثال قدم القول على الثال ايضا بالقائد الذي ذكر في الأنش القريب لا يمكن الجماء لا يمكن الجماء وعليكم السلام الله ففي هذه الحالة ما هو الإشكال الآن بالنسبة لما طرحته الآن نحن لا نمكن أن الأصل فيما فعله عليه السلام أن نقتدي به لكن البحر هناك فعل ويعارضه قول ولا يمكن الجمع بين هذا القول وبين هذا الفعل بوجه موجود توفيق التي أذكر أنا بمثل هذه مناسبة أن علماء الحديث جزاهم الله خيره ذكروا أكثر من مئة وجه يمكن الجمع بين الحديث المتعارضة فإذا عجز العالم الفقيه عن التوفيق بين قول عليه السلام وبين فعله لا مناص له حين ذاك إلا أن يتمسك بالقول ويضطر أن يقول شيئا لما يأتي إما أن يقول هذا خاص بالرسول عليه السلام وإما أن يقول هذا كان قبل مجيء النهي أو, أو قبل مجيء الأمر ولا يحضرني مثال الآن لعله يكون صالحا فيما نحن في هذا المقام هناك أحاديث من فعل صلى الله عليه وسلم ليس حديثا واحدا بل أحاديث كثيرة وكثير منها حديث صحيح الأسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائمة وفي المقابل عندنا نواهي عن الرسول عليه السلام أنه نهى عن الشرب قائما فاختلف العلماء هنا بعضهم سلك سبيل التوفيق وقالوا النهي يحمل على التنزيه لماذا؟ لكي لا يعطلوا دلاله النصوص الفائلية أن الرسول شرب قائم من هذا العشق كبير لكن أنا وجدت شيئا يمنع من مثل هذا التأويل تأويل النهي بحمله على التنزيه ذلك هو ان الامام مسلم لما رواه حديث انس مالك بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما رواه ايضا بلفظ اخر لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما قلت لاقنع حديث هذا ونبع نقطه حديثيه تدريها دائره في وسطها نقطه <تصفيق> المهم قلت يمكن تاويل النهي بالتنزيه لكن زجرة اشد هكذا ايضا لا انسى انا عينتي انا باقول مستمدا بكل اخلاص وصدق لعلي واهم انا افهم ان الزجرة اشد منها فانتم معي في هذا انا صد يا باخوك يا اخي اخي اين العربي ايضا عندنا اعطيكم الخير و البرك الذي اظهر هذا الذي ذهبتم ليه اه بارك الله بيك هذا لي يبدو لي والله اعلم لكن عندي اخرى لعل خير من الاولى زجر عن الشرب قائما ما نجد في كلام الفقهاء الذين يجمعون بين النهي والفعل لأن هذا النهي للتنزيل لا نجد في كلامهم نجر للتنزيل هذا يقين هذا يقين يدعم هذا أن هناك حديثا آخر صحيحا في المسلم الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما قال له يا فلان أترضى ان يشرب معك الهل قال لا يا رسول الله قال فقد شرب معك الشيطان ترى يمكن هذا ايضا تأويل التنزيل أنا لا أفقه أنا هذا لا أفقه لكن ايضا أمر ثالث وأخير وثم نقوم إلى الصرع إن شاء الله قال له قئ هل هذا في التنزيل هذا في إذعاج النفس وتعريضها لبعض المشاكل المعوية أو المعنية إلى آخرين فأنا اجتماع هذه القرائن السلافة تمنع من تأويل قوله عليه السلام بسبب فعله الذي لا شك فيه وبخاصة أن هناك حليه العباس في صحيح بخاري أن رئيس صلى الله عليه وسلم زمزم قائمة زمزم قائمة وهذا في اخر حياتي وهذا يساعد القائلين بالتنزيه اكثر لانه متاخر متأخر لكن هنا يرد أحد امرين اولا اما كما يقول البعض هذه خصوصيه لماء زمزم لانه ماء مبارك مستثنى عن المياه الاخرى واما ان يكون الأمر كما ادعمه ادعمه وعني ما أقوله أن هذا كان لشد الزحام أيضا ولأن من تواضع الرسول عليه السلام وكرم خلقه كما جاء في سيرته في حجيته عليه السلام عبد الله بن قدامة أو بن نبي صحابي يخف كيف كان الرسول يمشي بقول لا ترد ولا إليك إليك فهو يمشي بين الناس مش مثل الأمراء آخر الزمان لا قرض لا إليك فهو لما جاء ليشرب استهو طريق الأمير خليط بشرب يشرب ماء زمزم لا الدهام مكتوب عليه مترقى من إلى غني فأنا أصور أنا شربه من ماء زمزم هو أيضا لأذري كما أن ذلك ممكن أن يؤول بمثله في بعض الأحاديث التي صحت انه شرب قائما كما هو في سنن الترمذي انه جاء الى قروه معلقه فحل وكاءها وشرب منها قائما، قروه تنزيلها في شيء من الحرج فشرب قائما اذا لو فرضنا ان هذه الاحاديث القوليه لا عذر فيها للرسول عليه السلام نقول انها خصوصيه ونحن نتبع امره او نهيه لكن نرى أن بعض هذه الأمور يمكن تأويلها فمن اقتنع معنا بتأويلها فبها ونعمة ومن لا انتهينا ما أخيرا القول إذا لم يمكن التوفيق بينه وبين فعد فالقول مقدمة لفعد قاعدة كما أن فعل الرسول إذا لم يعارضه فهو قذبتنا وأشوتنا فيه هذا هو جوابنا ونسو لنا ولكم هنا شخنا من ألفاظ الجرح والتعديل أحيانا يقولون الفراوي يسرق الحديث أوه. واحيانا يقولون كذب أوه. واحيانا يقولون وضع الراوي ولا في الروا لا في الروا يعني من ألفاظ الجرح والتعديل أرضا أعرف الفروق أو الفرق بين هذه العبارات طيب بارك الله فيك وفيك بارك أما قضية يسرق الحديث فهو بلا شك في نوع تاريخي في نوع تاريخي لكن ليس كذلك الوضع الذي يختلق الحديث من عنده كمثل شو اسمه غياث بن إبراهيم ولا إبراهيم بن غياث الذي زاد لا سبق <تصفيق> الا في إبراهيم ولا غياث بن إبراهيم <تصفيق> غياث بن إبراهيم هذا حال فاضل وكان يجالس الملوك في زمن المأمول ابن هارون وكان هذا الخليفة له هوايه خاصة في تربية الحمام اللي يسمونه الزاجل هذا كانوا يستعملونه محب البريد السريع اليوم له تربيه خاصه الان في صباها فلما راى الحديث مولعا بتربيه هذا النوع من الحمام اراد ان يتقرب اليه ولو بالافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم روى حديثا صحيحا فيه ثلاث انواع من الحيوان فزاد هو رابعا الحديث الصحيح قوله عليه السلام لا سبقه الا في خف او نص او حافر اذ فزاد هو او طائر أو طائر اردا او جناح طائر أو يعني جناح الله جناح أنا كلها ما نختلف في هذا لأنه الموضوع أن إن كان الجناح وكان طائف المهم عرف الماموم من كياسته وعلمه وهذا في الحقيقة من فضائي الحكام الأولين يعني ليسوا كحكامنا المتاخرين. ما يعلمون شيئا عن أمور الدين تواخذ، إنما سياسة وسياسة الغربية هذه. المهم هذا فقيه وعالم وجلس مجالس أهل العلم والحديث، لما سمع هذه زيادة كشفها فورا وجمع بين المعرفة والعلم والانتصار. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والغير عليه من جهة وفياسته للشعب من جهة اخرى فماذا فعله انه قدم اليه كيث فيه دناني الحديثة بالغة ومن جهة اخرى طبعا قدم اليه مواسط الغلامة والحاجب الذي لديه فانه اعطوه كذا ولم خرجها قال مصنعا لمن حوله أشهد أن قفاك قفاك الذعب لانه سرى على الرسول عليه السلام القص هذا مختلق أما السارق ويوخل حديث غيره ويركب له اسنادا وقد يكون الحديث صحيحا وهذا يقع كثيرا أي نعم هذا نوع يعني شو من نقول في عموم خصوص بين الأمرين يعني عليكم السلام ليس كل وباع سراقا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكن نعم ليس كل وضاع تذابا أعفوا ليس كل وضاع سراقا أو شارقا لكن الشارق هو يضع لكن ليس من الضروري أن يكون موضوعه مختلقا وانما رواه غيره ولو بالسند الصحيح فهو يركب له إثناد من عنده قد يكون إثناد كله مختلقا وقد يكون رواه عن شخص لم يسمعه منه ثم يكون من فوقه من الثند الآخر الصحيح وهكذا أظن الآن تكلمنا عن السارق الذي يسرق الحديث وعن الذي يبعه ويسر كمان الكذاب أيضا عن الكرام كذلك الكذاب لفظ مطلق لكن لا يدخل فيه أنه سارق مثل الوضع تماما لا يدخل فيه أنه سارق يعني السارق أخص من الكذب والوضع لكنه يشاركهما شيخنا أنا وقفت على كلام لابن عدي في الكامل وكذلك للسخاوي في فتح المغيث أيها فهمت من كلامهما أن السارق هو الذي يأخذ الحديث الغريب الذي ينفرد به راون من الرواه ويرحل الناس إليه من أجل هذا الحديث الغريب أو الفائدة التي ليست عند غيره فيأتي هذا السارق ويثب على هذا الحديث ويدعي سماعه إما مشاركا لهذا الذي انفرد به أو عاليا عليه وأما الكذاب هو الذي يعني يدعي سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلقى وإن لم يكن غريبا حتى وإن كان مشهورا فهل هذا القول صحيح؟ هو صحيح صحيح لكن ليس بمعنى الحصر ليس بمعنى الحصر يعني لا يسترط الحصر نعم لا يسترط الحصر في السرقة يكون من الغرائب غريب نعم بارك الله فيك هنا سئل على رضى الله قدم سؤالا وادرجه وهو مدرج اه الجميع يقول هل يحكم على حديث السارق بالضعف ام بالوضع فان كان بالضعف هل تشهدوا به لا مش تضرني بالتلقين انت تدخل عليا يعني اذا كان الحديث فيه انه يصرخ وليس له يعني شواهد نعم بدايه انه يحكم عليه بالضعف بدون اي اشكال لكن فيه السؤال هل يحكم عليه بالوضع هل يخكم عليه بالبراءه ام بالوضع قلت بالبراءه قلت بالبراءه لسه تبدا اه اما قد يحكم عليه بالوضع بالنسبه للقرائن يعني لأنه قد يكون الوضع كما ذكر بالنسبه للغريب على شيخ الخليلي وقد يكون باختلاق سند لكن ربما المثل الناية صحيح يقال فيه لأنه موضوع أما ابتداء يحكم عليهم بعض نخلونا واحدة وبالتالي أورضوا ذلك لا ينستشهدوا به لا ينستشهد به أصلا يعني كما قلنا تركه من غيره من غيره, غيره نعم أريد الله أشبككم أخرى عبارة ثم يعني حول الموضوع السرقة السرقة الحديث وأني سوضح منكم عن كلام الهيثمي الهيثمي يقول في مجمع الزوائد <تصفيق> 33 من وثلاثين على حديث أبي أمامة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وهو بتأبوك فقال يا محمد اشهد جنازة معاوية بن معاوية, بن معاوية المزني فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل في 70 ألف من الملائكة فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتوابعت ووضع جناحه الأيثر على الأرضين فتواضعنا حتى نظر إلى مكة والمدينة فصلى عليه رسول الله الله عليه وسلم وجبريل والملائكة فلما فرغ قالها جبريل بما بلغ معاوية ابن معاوية المزني هذه المنزلة قال بقراءة قل هو الله أحد قائما وقائدا وراكبا وماشيا الحديث قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه نوح بن عمر قال ابن حبان يقال انه سرق هذا الحديث قلت الهيثمي ليس هذا بضعف في الحديث وفيه بقية وهو مدلس وليس فيه علة غير هذه فاشكل عليه فهم عبارة الهيثمي فاستوضش عن مراده بهذه العبارة اهد عبارته آه لي ليس هذا رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه نوح بن عمر قال ابن حبان يقال إنه سرق هذا الحديث قلت ليس هذا بضعف في الحديث وفيه بقية وهو مدلس وليس فيه علة غير هذا والله ما يبدو لي الآن جواب لكن كتمهيد للجواب ينبغي أن ننظر في سند الطوراني. فإذا كان ميسرا عندك، فقد يفتح لنا بشيء. قد يكون هو دون بقية. قد يكون دون بقية. قد يكون من فوق. وإذا كان هو فوق بقية، فإن ينبغي النظر فيه هذا الكلام لأنه. شفنا علاج ابن حبان قال إنه لا سرق الحديث. على العثم يعني أن هذه الكلمة حياتي. ليس, ليس من أضع تمرين. طبيع يقال إنه يفرق هذا الحديث إيه. ملاحظتك هذه تفتح لنا سؤال آخر أن نراجع ترمة نوح في المجروحين. آه؟ في المجروحين لابن حبان ننظر لفظه نعم وأيضا في غيره ليس فقد ضعفان ابن حبان او الشيخ علقته ايضا لعل في النسخه في فيها في مجمع الزوائد فيها تصحيف وان الصواب ليس هذا يضعف الحديث ليس بكلمة ليس هذا بضعف وليس هذا يضعف الحديث يعني مع قول ابن حبان هذا ان هذا لا يضعف الحديث علل ان الحديث مثلا موجود من طريق اخرى وهذا سرقه وكونه ثرقه شيء وكون الحديث ثابت من جره اخرى شيء اخر شو الفرق بين ذاك بينه وبين بخيف أنا على عليه ده تفضل تفضل يوجد رواه في كامل ب رقم 55730 حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا نوح بن عمر ابن حري السكسك الحمصي حدثنا بقية ابن الوليد محمد بن زياد عن أبي امامه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام الحديث خلاص انتهى الموضوع نعم انه العلل من فوق نعم البقية هنا واضح الجواب واضح جزاك الله خير ما واضح لي والله ما واضح لي وما العلل وما العلل يا اخواننا وهذا الحديث ليس له صحه فهو من اصغر صحيح وهذا اثنان من ضمن الأثانين التي روي به هذا الحديث المنكر لأنه لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب إلا على ملك الحبشة النجاشي المسمى باصحم شخص يعني لو كان السارق أنزل من الضعيف هنزل الان من بقية المدلس ما يكفينا الواقع بلاش فراضيات <تحكي> إي هذا الذي كان في المثال هذا انا اكلم في المثال الذي قرار الشيخ مشهور. مثال سبق الجواب إي انا قلت ما واضح لي جوابكم مع علي. ها قوي لكن انا وضح لي سؤالك انك تعكس الواقع لا. ولذلك قلت دعنا من الفراضيات اما جوابي عن هذا الواقع نعم. فهو ان الذي اتهم بسرقة الحديث هو دون العلم المعهودة في أسانين الأحاديث ألا هو بقية دونه هذا اللي هو إله إله الطبراني أحب إله الطبراني من بقية أي. فنحن نبدأ بالعلم من فوق مش من تحت نعم إذا إلا... العلم الذي كنت أفهمه الآن أنه يقال هذا أضعف وأشد ضعفا من بقية فهو الذي يحمل مجحب البقية أنا ما قلت هذا حيث قرب الساد من المخارج رغم مسألة شيخنا اني لو في وضع مثلا شيخ اتبران وفرضنا انه وضع حسن جاء للفرضية حسن سألها مسألة شيخنا تقابلنا في الكلام لا بكل حديث حديث واذا وقعت لي في اليمن اجي من المرة ثانية اثن عنها لا ليش عندك الهاتف عندك الهاتف يعني اذا كان هذا انزل الوضع انزل فمستمر انه يعني وضع الحديث وصلنا هذا المدلس نفترض الجواب على نفس القاعدة ومستمع انه مجمع نا... <تصفيق> لا نقول فرضا يكون هو المتابع ولا يشبه <تصفيق> طيب و... وذلك الذي اخذتم اليه سببه ان سهولة ورود المتابع لمن فيه <تصفيق>